يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فالبر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال رواه مسلم قالوا عن وابصة ابن معبد عن ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال قال تيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم جيت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك قلب البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن هذا هو الحديث السابع والعشرون من أحاديث جامع العلوم والحكم وأصل هذا الكتاب هو جامع وأصل هذا الكتاب هو الأربعون النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله حيث زاد عليها ابن رجب أحاديث وسماه بجامع العلوم والحكم أي الكتاب الذي يجمع أحاديث العلوم والحكم وهي الأحاديث المشهورة باسم جوامع الكلم وقبل ان نشرع في بيان ما في هذا الحديث من معاني ومن جوامع نكمل ما انتهينا اليه في درس درس الماضي حيث جاء في الحديث ان كل سلامه من من الناس صدقه وأن كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل على دابته على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في الجسم من أعضاء تتطلب من الإنسان أن يقدم عنها الصدقات وان الصدقات انواع منها ما هو صدقه ماديه ومنها ما هي امور اما بان تقدم النفع الى الاخرين او انك تخص به نفسك ومن اعظم انواع الصدقات ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبه والاقلاع عن المعاصي كل هذه من الصدقات التي تزكي الإنسان وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله قال وفي الصحيحين قال وفي الصحيحين عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادات المريض واتباع الجنازة بعيادة المريض يعني زيارته حال مرضه واتباع الجناز اي بعد وفاة الرجل يشيعه الى مقبرته وتشميت العاطس أي عندما يحمد الله, يحمد الله سبحانه وتعالى على عطاسه وإبرار القسم أي إذا حلف عليك أخاك بيمين وفيها بر فأولى ان تبره في يمينه هذا معنى إبرار القسم قال ونصر المظلوم يعني إذا رايت مظلوما فيجب عليك أن تنصره وهكذا إذا مر بك ظالم فيلزمك أن تنصره لكن نصرك للظالم بأن تمنعه من أن ينفذ ظلمه ونصرك للمظلوم تأخذ حقه من الظالم وكل حذ النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته كما جاء في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال واجابه الداعي أي إذا دعاك وخاصا إلى وليمة العرس فإنه يجب إجابة الدعوة ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم قال ويفشاء السلام وقد جاء ذلك في من عرفته ومن لم تعرف قال وفي رواية لمسلم وإرشاد الضال أي رده إلى مكانه ويعانته على أن يعود إلى أهله وإلى قومه بدل ابرار القسم هذه كلها من الصدقات لأنها ينتفع بها الآخرون ولأنها حسنات تتعدى الإنسان إلى غيره تتعدى الإنسان إلى غيره والى الاخرين فلما كانت حسنات تتعدى الى الاخرين كانت بمذابة الصدقة ثم استطرد المؤلف رحمه الله مبينا ان ثمة انواع من الصدقات غير هذه التي ذكر قالوا من انواع الصدقة المشي بحقوق الادميين الواجبة اليهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة فكونك وهذا من باب إعانة الإنسان لقضاء حاجته ومنها انظار المعسر أي ومن الصدقات انظار المعسر ومعنى انظار المعسر يعني الصبر على المدينة المعسر فإن هذا من الخير وإن كان واجبا إلا أنه يعد من باب الإحسان لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر فإذا ما نظر الإنسان المعسر حتى ييسر الله له وحتى يمكنه من قضاء دينه فذلك خير قال وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بريده يعني ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال من انظر معسرا فله بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فانظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقه اي ان الانسان اذا اسلف غيره يكتب له ثواب فاذا حل موعد الدين ولم يجد المدين ما يدفعه ويسدد به دينه وطلب من الدائن ان يؤجله فان الله يعطيه على كل يوم من ايام التاجيل صدقه زياده على ما اعطاه الى ان حان موعد الدين قال ومن الاحسان ومن الصدقات التي يمكن للانسان ان يفعلها قال الاحسان الى البهائم ومعنى الاحسان الى البهائم يعني ان يكرمها بالطعام والشراب او بالمأوى اذا كانت في مكان مخيف فمثل هذه الاشياء لما كان فيها خيرا ممتدا الى هذه البهائم وهي من مخلوقات الله يستوجب بها الإنسان الثواب والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرنا بشيء من ذلك وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي مرات بركية ماء ببئر وكانت قد عطشت عطشا شديدا فنزلت الى البئر وشربت من ماء البئر ثم صعدت فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش فقالت لقد بلغ بالكلب ما بلغ به ثم إنها نزلت وكان معها موق لها يعني حذاء له رقبة طويلة مثل الخف فملعته ومسكته بفمها وصعدت ثم إنها أرخت هذا الإناء إلى الكلب، فشربها حتى ارتوى، فدع الله لها، وطلع الله على فعلها، فغفر لها تلك الذنوب والآثام التي ارتكبتها، وهي وقوعها في الزنا، لأنها كانت امرأة بغيا والبغي هي المرأة الزانية شكر الله يعني الكلب شكر الله لها فغفر الله لها بذلك فكان هذا سببا في مغفرة ذنوبها واثامها فدل ذلك على ان الاحسان الى البهائم يكون احد اسباب موجبات الصدقات وقد مر بنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امراه دخلت في دخلت النار في جره لانها قد حبستها وانقطعت عنها فتركتها حتى ماتت لا هي أطلقتها لترعى وتاكل من خشاش الأرض، لكنها حبستها حتى ماتت. فاستوجب فعلها دخول النار، مما يدل على أن الاساءه إلى البهائم من موجبات دخول النار. قال. ومنها الاحسان الى البهائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال في كل كبد الرطبة اجر يعني عمن يسقي البهائم فقال له في كل كبد الرطبة اجر اي فان الانسان يثاب ما دام هذا الحيوان حيّا ويفيد من صدقته التي يفعلها وأخبر عن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر لها قال وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها يعني وهناك صدقات يفعلها الإنسان لكنها لا تتجاوز نفسه يعود نفعها عليه فأيضا من الصدقات المطلوبة ما دام العبد انشغل بها عن أعمال الدنيا قالوا أما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر أي فمنها أنواع الذكر الذي يشتغل به الإنسان من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل هذا من أنواع الذكر وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو الجلوس فيها لاستماع الذكر فكلها من أنواع الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه ومن الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها والندم والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليها واحتقار النفس والازدراء عليها ومقتها في الله عز وجل والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة أي كل هذا من الصدقات التي يجنيها الإنسان لنفسه والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب وينشى عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك كل هذا يعني من الصدقات قال وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من نوافل العبادة افضل من نوافل العباده البدنيه وروي ذلك عن غير واحد من التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وفي كلام الامام احمد ما يدل عليه قال كعب لان ابكي من خشيه الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا والله أعلم هذا ما جاء في بيان أنواع الصدقات سواء كانت هذه الصدقات مما يتعدى نفعها إلى الغير أو مما يقتصر نفعها على ذات المستغفر وذات المتصدق ثم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون قال عن النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال البر فسن الخلق والإثم فأحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال رواه مسلم قال وعن وابصة بن معبد قال قال أتيت النبي صلى الله عليه أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبا البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وَإِلَّا أَفْتَاهَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْا قال الشيخ رحمه الله حديث الحسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد الحسن يقول هل الإجابة إلى دعوة العرس في هذا الزمان واجب تكون الدعوة إلى قصر بعيد من المدينة والوصول اليه يكلف ماديا وربما زير حتى نام عن صلاة الصبح وربما كان لا يملك ما يؤديه إلى القصر ويرده نحن قلنا إن من الحقوق حقوق المسلم على المسلم أن يلبي دعوته وتلبية الدعوة عند كثير من اهل العلم هي على سبيل الندم والسنيه لكن بعضهم يرى أنها واجبة لما ورد من حديثي ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله انه كان يقول من لم يجب الدعوة الى الوليمة فقد عصى ابا القاسم ولا شك ان الشيء الذي يترتب عليه المعصية يكون واجبا اما ان كانت اجابة الدعوة تؤدي الى معصية او تحمل الانسان ما لا يطير فانه لا يلزمه اجابة هذه الدعوة لا يلزمه ان يجيب تلك الدعوة وله ان يعتذر يعتذر عن تلبية الدعوة بما يطيب خاطر صاحب الدعوة ولا ينبغي لمن اراد ان يعتذر ان يجرح في صاحب الدعوة وان يدعي ان في اجابه الدعوة وقوعا في المعاصي ونحو ذلك وإذا غلب على ظنه ان ثمة معاصي وكان قادرا على أن يغير هذه المعاصي يمكنه أن يجيب الدعوة ويستخدم نفوذه في القضاء على المعاصي التي قد في ذلك فان لم يستطع بان كان يعجز عن ذلك فله ان يقاطع الدعوة وان لا يجيب حتى لا يقع في المحظور يقول الإمام أبو الفرج في الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فخرجه مسلم يعني رواه الإمام مسلم للرواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن به عن النواس ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري يعني إن هذا الحديث حديث النعماء النواس بن سمعان رضي الله عنه ممن فرد به مسلم وليس هو من روايات البخاري وإن النواس بن سمعان رضي الله عنه أوى على عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما ان الحديث روي عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وكذا روايته عن عبد الرحمن وكذا رواه ابوه يعني ابو النواس بن سمعان وكلها روايات اخرجها الامام مسلم يقول الجرس الساعه المنبه حرام ويؤذي الملائكه الاصل ان استخدام الاشياء الاصل فيها الاباحه ما لم يرد في ذلك نص وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهة ونهى ان يصاحب الركبة جرس لأن المراد من إيجاد هذا الجرس في الركب إنما هو إشغال الناس بهذا الصوت أو أنه يكون بمثابة بمثابة اللحم. والطبل ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصاحب المسافر وان يركب او تركب الدابة التي فيها جرس حتى لا تكون مصدر شغل او مصدر إزعاج. واما استخدام المنبه الساعه واسلوب التنبيه فيها انها تطلق جرسا يوقظ النائم وإن لم يستيقظ من أول مرة تكرر ضرب هذا الجرس حتى يستيقظ النائم لا شك إن هذا الصوت المستخدم هو صوت جرس ولو تيسر للمسلمين أن يوجدوا ما يغني عن هذا الصوت فإن هذا أولى وأكمل ومن فضل الله وتوفيقه أن وجد في البيئات الإسلامية استخدامات غير استخدام الجرس وهي كفيلة بأن تنبه النائم حيث ان بعض المخترعات استدل فيها صوت الجرس بصوت الاذان او ب اصوات بعض الحيوانات كصوت الديكة أو تغريد الحمام أو غير ذلك مما ينبه دون أن يكون فيه محظور فإن استطاع الإنسان ان يستخدم من أدوات التنبيه من هذا النوع فهو أكمل وأفضل لكن لو استخدم الساعة التي فيها الجرس من أجل أن تنبهه فإن ذلك أولى إن شاء الله فإن لم يجد إلا الجرس ما دام مستخدم في أمر يعود عليه بالنفع وليس المراد به التلهي فإن شاء الله لا نرى في ذلك بأسا والله أعلم قالوا أما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصه بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن, أو أنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام إذ عرفه الله جل وعلا بما يجول في خاطر السائل فقال فقال لي ادنو يا وابصه يعني قرب قال فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصه اخبرك ما جئت تسأل عنه او تسألني يعني ان شئت اخبرتك بالذي جاء بك لتسأل عنه وان شئت انا اسكت وانت تسأل قلت يا رسول الله اخبرني يعني ما دام اطلعك الله تعالى على ما في نفسي وما سأسأل به فالأولى أنت أن تخبرني حتى تزيد الطمأنينة في نفسي قال جيت تسأل جيت تسألني عن البر والإثم قال قلت نعم قال فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكث بها او ينكت بها في صدري يعني باصابعه الثلاث يضرب به صدره وذلك زياده في تطمينه وتاكيد اخباره واعلامه بان الله تعالى اطلعه على ما في نفسي وبصيره ربي الله تعالى قال فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابص استفت نفسك يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة يستطيع أن يزن بها وأن يفرق فيها بين الحق والباطل وأن يعرف الصدق من الكذب وأن يعرف الحق من غيره يا وابصا استفتي قلبك هكذا قال له صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك ثم قال له البر مطمئن إليه القلب البر مطمئن إليه القلب يعني عندما يقوم الانسان بفعله يجد طمانينه وراحه خصوصا اذا كان القلب عامرا بذكر الله واذا كان القلب ملما ومحيطا بفضل او بالايمان بالله فانه يكون ذا قدره على التمييز بين الحق والباطل استفتي نفسك البر مطمئن إليه القلب واطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وين أفتاك الناس وأفتوك وقالوا لك لا شيء في ذلك وهذا أمر جائز لكن ما دام نفسك منقبضا عن هذا الفعل وغير مرتاح اليه? فان هذا مؤشر وعلامة من علامات التمييز بين الحق والباطل. قاله في رواية اخرى للامام احمد ان الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه لم يسمعه ان الزبير والمراد بالزبير احد رواة هذا الحديث لم يسمعه من ايوب قال وحدثني جلساؤه يعني جلساء ايوب وقد رأيته يعني رأى هذا الحديث ففي اسناد هذا الحديث امراني يوجب كل منهما ضعفا احدهما انقطاعه بين الزبير وايوب فانه رواه عن قوم لم لم ايش اكذا عندكم ولا لم يسمهم لأنه هو يقول من الذي رواه عن قوم لم يسمعهم هذا الراوي ولا يعني يعني أن فيهم أموات لم يسمع منهم الحديث فيكون هذا ضرب من ضروب التدليس أو قال والثاني ضعف الزبير هذا قال الدار قطني رواء حديث مناكير وضعفه ابن حبان أيضا لكنه سماه أيوب ابن عبد السلام فاخطا في اسمي قال وله طريق أخرى أو له طريق آخر عن وابصة خرجه الامام احمد ايضا من رواية معاوية ابن صالح عن ابي عبد الله السلمي قال سمعت وابصة فذكر الحديث مختصرا ورفضه قال والبر من شرح له صدرك والاسم ما حاك في صدرك وان افتاك عنه الناس هو يقول رواه عن قوم لم يسمعهم والظاهر أن صحة العبارة رواه عن قوم لم يسمهم لأنه قال في الرواية التي ذكرها قال إن الزبير لم يسمعه من أيوب ولكن قال وحدثني جلساؤه سمع منهم حيث ظرح بالتسميع لكنه لم يسمهم فتكون الرواية فيها إبهام قال والسلمي هذا قال علي بن المديني هو مجهول قال وخرجه الزبير والطبراني وعندهما أبو عبد الله الاسدي وقال البزار لا نعلم أحدا سماهم كذا قال وقد سمي في بعض الروايات محمدا قال عبد الغني بن سعيد الخياط عبد الغني بن سعيد الحافظ لو قال قائل انه محمد بن سعيد المصلوب لما دفعت ذلك والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقه وهو مشهور بالكذب والوضع ولكنه لم يدرك وابصه رضي الله تعالى عنه هذه العلة التي ذكرت في حديث الرواية التي أخرجه الإمام أحمد، وكانه يقول إن هذه الرواية لا تصلح للاعتبار، فاضمَر عن الاحتجاج لأن الرواة المذكورين فيها قد طعن في عدالتهم وما دام قد طعن في عدالتهم فلا تصلح الرواية عنه. قال وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وبعض طرقه جيدة والمراب به حديث وابصان ابن معبد وإلا فإن حديث في حديث النواس بن سمعان حديث قد تجاوز له القمقرة قال فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صائحه من طريق يحيي بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن ابي امامة قال عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الاسم قال اذا حاك في صدرك شيء فدعه قال وهذا اسناد جيد على شرط مسلم فانه يعني مسلما خرج حديث يحيى بن أبي عن زيد بن سلام وأثبت أحمد سماعه منه وإن انكره يعني ابن معين رحمه الله قال وخرج الإمام أحمد من الرواية عبد الله بن العلاء ابن زبر قال سمعت مسلم بن مكشم قال سمعت أبا ذعلمة الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي فقال البر ما سكنت إليه النفس والإذن ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون قال وهذا ايضا اسناد جيد وعبد الله بن عبيد بن العلاء بن زبر ثقه مشهور قال وخرجه البخاري ومسلم البخاري ومسلم بن وخرجه البخاري ومسلم بن مكشم ثقه مشهور ايضا قال وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من علي ديواصله ابن الاسقع رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم افتني عن امر لا اسال عنه احدا بعدك قال استفت نفسك قلت كيف لي بذلك فقال تدع ما, ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن افتاك المفتون قلت وكيف لي بذال قال تضع يدك على قلبك فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام قال ويروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسراد ضعيف ايوبا قال اورا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب ان سويد بن قيس اخبره عن عبد الرحمن بن معاوية ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي وردد عليه ثلاثه وردد عليه ثلاث مرار كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل فقال أنا يا رسول الله فقال بأصابعه ما أنكر قلبك فدعه ما أنكر قلبك فدعه قال خرجه أبو القاسم البغوي في كتابه المعجم يعني في معجمه وقال لا أدري عبد الرحمن بن نعاوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أي فيكون الحديث مرسلا ولا أعلم له غير هذا الحديث علق ابن رجب قائلا قلت هو عبد الرحمن بن معاوية بن خديج جاء منسوبا في كتاب الزهد لأن ابن المبارك وعبد الرحمن هذا قال وخرجه منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك كتاب الزهد هذا من مؤلفات عبد الله بن المبارك قال وعبد الرحمن هذا تابعي مشهور فحديثه مرسل قال وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الاسم حواز القلوب ها عندنا حواز القلوب واحتج به الامام احمد قال ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عبد الله اياكم وحزاز القلوب وما حز في قلبك من شيء فدعه وقال ابو الدرداء رضي الله عنه الخير في طمانينة والشر في ريبة قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال هو أم حرام فقال إياكم والحكاكات فإنهن الإثم والحز والحك متقاربان في المعنى والمراد والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها قال فهذه الاحاديث استملت على تفسير البر والاثم وبعضها في تفسير الحلال والحرام فحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق وفسره في حديث وابصه وغيره نطمأن إليه القلب والنفس كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي تعلبة وإنما اختلف تفسيره للبر لأن البر يطلق بأتبارين معينين أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما قال وقصنا ابن المبارك كتابا سماه البر والصلة وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة ويتضمن هذا الكتاب الاحساني للخلق عموما ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما قال ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما وفي حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال اباك قال ثم من قال ثم الأقرب فالأقرب ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قاله في المسند أنه سيل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام وفي رواية وطيف الكلام وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فقد يكون المراد بالبر بمعاملة الخلق بالاحسان وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات وقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قد يراد بالاثم المعاصي وبالعدوان ظلم الخلق وقد يراد بالاثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقه وشرب الخمر وبالعدوان تجاوز ما اذن فيه الى ما نهي عنه مما جنسه معذون فيه كقتل من ابيح قتله للقصاص ومن لا يباح واخذ زيادة عن الواجب أو على الواجب من الناس بالزكاة ونحوها ومجاوزة الحد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك